ولان العلوم كما أقول لكم دائما اما علوم نقلية وإما علوم عقلية وما يسمى ايضا بالعلوم الصناعيه يحتاج الانسان الى دربه والى ملكه في مثل هذه العلوم طبعا في الدرس الماضي تكلمنا على التثنية وقلنا المصنف رحمه الله قال واما الالف فتكون علامه للرفع في تثنية الاسماء خاص والمراد بالتثنية المقصود به المثنى لان التثنية مصدر والمصدر معنى من المعاني. والنحيون لا يتكلمون عن المعاني. لذلك عرفنا التثنية من جهه اللغة. وقلنا المراد بها العطف او مطلق العطف. واستلاحا هو ما بل على اثنين. صالح للتجريد. وعطف مثله عليه. وقصلناه إلى أربعة أقسام ثم ذكرنا على أن إعراب هذه الأقسام الأربعة في صور وذكرناها ثم أيضا ذكرنا شروط التثنية وهو أهم ما ينبغي أن يحصله الطالب فذكرنا هذه الشروط فمن يذكرها منكم قلنا إنها ثمانية أولا الإفراد الإفراد احترازاً من ماذا؟ من كون التثنية والجموع بجميع أنواعها لا تثنى لا تثنى ثانيا الاعراب احتراز من ماذا؟ من المبنيات لا تثنى وإنما هذان واللتان وذان وتان هذه على صوره المثنى المثنى أي نعم وليس مثنى حقيقي وليس مثنى حقيقي رابعا ذكرنا الأول والثاني ثالثا التنكير التنكير وفرقنا بين التنكير الطارئ والتنكير العارب العفو الأصلي الطارئ والعارض ثم القسم الثاني الأصلي رابعا ماذا آخر ماذا ذكرنا الإفراد عدم والإعراب عدم والبناء عدم والتنكير, عدم والتنكير عدم التنكير عدم التنكير اتفاق في اللف عدم التركيب وايضا اتفاق في اللفظ وايضا اتفاق في المعنى وايضا ألا لا يستغنى بتثنيه ماذا بتثنيته عن تثنيه غيره ان لا يكون له تثنيه اخرى مثلا سواء استغنوا بماذا بسيان لم يقولوا س سواء اجمع وجمع كذلك بماذا عبروا عنه ما بكلا وكلتا, وكلتا وان يكون له ثارم في الوجود في الوجود وان يكون له ثاني في الوجود أما القمران والابوان وماذا اخر والعمران هذا من ماذا من باب ماذا من باب التغليب هذا باختصار فيما يتعلق بالدرس السابق ودائما نشير ولو اشارات سريعة هذه يسمى عندهم ماذا؟ تسمى المراجعة السريعة المراجعة السريعة لتعريف الطالب هل حصل شيئا من الدرس السابق أم لا الطالب ما ينبغي إذا حصل الدرس أن لا يرجع إليه فينبغي أن يقرأ الدرس عدة مرات قبل شرح الشيخ ثم بعد شرح الشيخ يرجع إليه أيضاً عدة مرات وقبل الدخول في الدرس الموالي لا بد أن يرجع إليه أيضا ليعرف هل فهمت الدرس جيدا أم لا حتى ينبت ويتثبت ضرورها ومن علامة الفهم المحافظة على الموضوع ولا بد من الربط بين الدرسين بين الدرسين لأن الربط لا يشوش شذاتة الطالب واليوم عندنا النون وأما النون فتكون علامة للرفع في ماذا؟ في الأفعال الخمسة ركزوا معي جيدا عندنا في الإعراب بعض الأسماء وبعض الجموع تحتاج إلى أن يفهمها الطالب جيدا لأنها لا تتكرر في كل الأبواب وإن مثلا تكلمنا عن المفرد سواء كان مرفوعا أو منصورا أو مجرورا عرفنا وذكرنا أنثلته وسواء كان لمذكر أو لمؤنث لعاقل أو لغير عاقل لجامد أو لغيره هذا كله داخل إيش؟ في المفرد بجميع أنواع الإعراب كذلك تكلمنا على جمع التكسير كذلك بجميع أنواعه مرفوعا كان أو منصوبا أو مجرورا الإعراب ظاهرا كان أو مقدرا لمذكر أو لمؤنث لعاقل أو لغير عاقل كذلك تكلمنا على جمع المذكر السالم وجمع المذكر السالم سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا مرفوعا بالواو مجرورا ومنصوبا بالياء تكلمنا على التثنية مرفوعا بالالف منصوبا ومجرورا بالياء فإذا تعريف واحد في كل الانواع يعني اعني انواع الاعراب, أنواع الإعراب ثم بقيت لنا أشياء وهي ضرورية في ماذا في باب معرفة على الأفعال اولا من الأشياء التي بقيت لنا الأسماء عفوا تكلمنا عن الأسماء الخمسة من وجوه الخمسة وبقي لنا الآن ماذا الأفعال الخمسة أو سمي الامثله الخمسة أو الامثله السبعة أو الامثله الثمانية وما وما شابه ذلك كما سياتي إشار وبقي لنا ماذا آخر اسم الذي لا يصف. اسم الذي لا يصرف اسم الذي لا يصرف جمع مؤنة سالم تكلمنا عليه. هذه مهمة جدا فإذا فين هذه الأشياء الباقي يبقى واضحا نشير إليه ونمر عليه كمرور الحج على واد محسن يعني إشارة فقط من باب أشارة فأشار فإذا الأشياء التي ينبغي أن يحققها الطالب وأن يدقق فيها وأن يحصلها المفرد جمع التكسير جمع المذكر ساري، جمع المؤنث ساري، التثمية، ماذا آخر؟ الآن الأفعال, الأفعال الخمسة،, الخمسة. الخمسة. ثم هل اسم لا ينصرف؟ ماذا بقي لكم؟ بقي لكم الأفعال الخمسة والاسم الذي لا ينصرف، وأصعبهم في الحقلي لا يوجد صعب، أصعبهم الاسم الذي لا ينصرف، أصعبهم الاسم الذي لا ينصرف، لأنه جاء على غير أصلي. جاء على غير أصله لأن الأصل كما سبق لكم وسيأتي إن شاء الله بالتفصيل أن العلماء يقسمون الاسماء إلى اقسام فقبل أن نبدأ في الإسم الذي لا ينصرف كنا وقفنا على النون قلنا ماذا قلنا؟ قول المصنف وأما النون فتكون, فتكون علامة للرفعين في الأفعال الخمسة التي رفعوها بثبات النون أو بثبوت إذن هذا هو إيش؟ هذا هو الموضع الرابع من علامات الرفء هذا هو الموضع الرابع من علامات الرفب وهو ما هو هذا الموضوع والموضع هو النون النون في الأفعال الخمسة وان شئت قل الأمثلة الخمسة الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة ركزوا معي جيدا الأمر سهل عندما تفهمون الضوابط الحقائق ولربما يكون صعبا. إذا لم تفهموا الضابط فما هو ضابط الأفعال الخمسة أو الأمثل الخمسة ما هو ضابط الأفعال الخمسة ما هو ضابط الأمثل الخمسة ضابطها أن نقول كل فعل اتصلت به ألف الاثنين أو اتصلت به ويأو الجماعة أو اتصلت به يا المؤنثة المخاطبة لاحظتم؟ ركزوا معي جيدا في الضابط ثم نقف عنده قليلا بإذن الله عز وجل. أولا قلنا كل فعل اتصل. اتصلت به ألف الاثنين أو اتصلت به واو الجماعة أو اتصلت به يا المؤنثة المخاطبة واضح في إشكال يعني فعل اتصلت به ألف الاثنين تضرباني واو الجماعة ياء المؤنثة المخاطر هذا تعريف وضابط الافعال الخمسه اجمالا اجمالا وان شئت تفصيلا يعني نسبيا قليلا ماذا تقول كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين بعض العلماء قالوا لا بد من هذا القيد لا بد ان تقول كل فعل مضارع كل فعل مضارع وإن كان هذا القيد في الحقيقة لا بد منه وهذا من باب السماء فوقنا والأرض تحتنا كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين وألف الاثنين هل مقيد أم مطلق؟ مطلق سواء كان للغائب أو للحاضر سواء كان للمذكر أو للمؤنث ألف الاثنين لاحظوا هنا يعني إذا كان للغائب أو كان للحاضر تقول للغائبين مثل لي فعل مضارع اتصلت به الف اثنين للغائبين ماذا تقول يقومان يقومان لمن هذا للغائب ولا الحاضر للغائب يقومان للغائبين يعني لمن للغائبين طيب تقومان لمن للغائب ولا الحاضر للحاضرين تقومان انتما تقومان انتما هل للمؤنث ام المذكر مطلقا مطلقا كما تقول للمؤنث تقومان تقول للمذكر أيضا تقومان مطلقا مذكرين كان او مؤنثين مذكرين كان او مؤنثين في اشكال هذا ها أعطيني مثال للغائب الغائبين يقومان يقومان هما فهما ضمير الغائب كما سيت إن شاء الله يقومان للتأكد زد الضمير ضمير المنفصل يقوماني. الذي يدل على الغائب يقومان هما هما يقومان أيضا هما يقومان طيب تقومان أنتما أو أنتما تقومان لمن؟ مطلقة. عندما تقول مطلقا استحذر أنه المؤنف. لمذكرين كان أو مؤنثين لمذكرين كان أو مؤنثين في إشكال هذا الذي قلنا كل فعل مضارع اتصلت به آلف الاثنين ثانيا أو اتصلت به واو الجماعة, الجماعة أو الجمع اتصلت به واو الجمع أو اتصلت به و الجماع مثلا يضربون يقومون لمن هذا يضربون جمع لمن للغائبين وللحاضرين يضربون يضربون هم هم يضربون للغائب للغائبون للغائبين عفوا للغائبين للغائبين طيب اعطيني مثال للحاضرين الحاضر تضربون. تضربون تقومون تقومون انتم تضربون انتم تقومون لمن للحاضرين ولا للغائبين للحاضرين هذا جمع للحاضرين إذا فيقومون لمن الغائبين من للذكور ولا مطلق لكم. لا مو... كيف مطلق يمكن. المؤنث يكون مطلقا نقول نقول تقومون هذا لجمع المذكر للجمع المذكر وليس المؤنث تقومون لمن أيضا الحاضرين ولا للحاضرات للحاضرين للحاضرين نعم مفهوم هذا طيب اذا يقومون لمن قلنا للغائبين المذكرين. تقومون للغا... للحاضرين لمن المذكرين. للمذكر للمذكر ثم قال وقلنا كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين نحو يقومان للغائبين وتقومان للحاضرين مطلقا مذكرين كان أو مؤنثين أو اتصلت به واو الجمع نحو يقومون للغائبين يقومون للغائبين عفوا للغائبين جمع للغائبين وتقومون لمن أيضا للحاضرين للحاضرين لاحظتم هذا اذا مطلق سواء كان لمن في الحالة الأولى سواء كان المذكر أو المؤنف أما الحالة التي ذكرنا لكم الآن إذا اتصلت به واو الجماعة أو واو الجمع يقومون لمن للغائبين لمن للمذكر والمؤنث للمذكر تقومون لمن للحاضرين للمذكر وللمؤنث للمذكر للمذكر تقومون طيب اذا اتصلت به ياء المخاطبه وهذا تمام ماذا تمام التعريف او اتصلت به ياء المخاطبه او اتصلت به ياء المخاطبه نحو تقومين تقومين وتستعمل ايضا تقومان تقومان بماذا بالفوقيه بالفوقيه لمن للغائبين للغائبين ايضا للغائبين ايضا ركزوا معي جيد ولو كان بضمير بلفظ ضمير الغيبه الجواب نعم فنقول مثلا هما تقومان هما تقومان وانت ماذا تريد أنت تريد وتعني امراتين تعني امرأتيني حملا للضمير على ماذا؟ على المظهر ورعيا لما؟ للمعنى حملا للضمير على المظهر ورعيا لماذا؟ للمعنى فلذلك تقول هما تقومان هما تقومان هذا هو تعريف ماذا؟ الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة نعيد التعريف ماذا قلنا في التعريف سواء كان الأول او الثاني سعد صمت قلنا هو كل, كل فعل زيد مضارع كل فعل مضارع اتصلت به أو أو أو أو ألف الاثنين مطلقا ألف الاثنين أو الجماعة أو ياء المؤنثة المخاطبة وإذا شئت تعريفا موسعا لا بأس به ماذا تقول كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين مطلقاً. مطلقا سواء كان لماذا لمذكرين كان مذكرين أو مؤنثين فتقول يقومان لمن للغائبين وتقومان لمن حاضرين هذا لاحدهما أو مطلقا هذا مطلقا مذكرا كان او مؤنثا فتقول ايضا اذا اتصلت به واو الجمع او واو الجماعه يعني في حاله الغائبين ماذا تقول يقومون هم يقومون للغائب وما الحاضر تقومون تقومون للحاضرين تقومون انتم تقومون واذا اتصلت به ياء المؤنثه المخاربة. هذا هو التعريف باختصار الأفعال الخمسة سؤال الآن هل علماء النحو اتفقوا على تسمية, تسمية الأفعال الخمسة بهذا الاسم؟ أو قل هل اتفق علماء النحو على هذه التسمية؟ أو مشئت أن تقول هل اتفق علماء النحو على تسميتها بالأفعال الخمسة؟ أن يختلفوا هي معروف انهم يقول لها الافعال الخمسه كما يقول لها الامثله الخمسه الامثله الخمسه الجواب ماذا نقول هل اختلفوا او لم يختلفوا الجواب هذا الامر يرجع الى العدد يمكن ان نقول في الجواب الامر يرجع الى عددها فبعضهم جعلها جعلها كم خمسه فسماها الافعال الخمسه الافعال الخمسه ماذا تسمى عندهم تسمى بالأفعال الخمسة وتسمى اسم آخر ما هو الامثله الخمسة وبعضهم جعلها ستة فسمى الامثله السته سموها الامثله السته كما سموا الأفعال الستة وبعضهم جعلها سبعة فإذا جعلها سبعة يسميها بالأفعال السبعة ولذلك سموا أج الأفعال السبعة ومنهم من جعلها ثمانيه فسماها ماذا الافعال الثمانيه بل بعضهم جعلها تسعه جعلها تسعه فسموها ايش الافعال التسعة. التسعه واخيرا بعض البعض الاخر جعلها 10 كالمكولي لذلك سموها الافعال العشره والاقل من ذلك هل هناك من سماها اقل من ذلك الجواب نعم سموها الافعال الثلاثه الأفعال الثلاثة هذا كونها الأفعال الثلاثة أو الامثله الثلاثة أو الامثله الخمسة أو الامثله السته إلى عشرة هل هذا العدد كله صحيح أم لا؟ وهل هذه الأسماء كلها صحيحة أم لا؟ الجواب أن نقول الكل صحيح فهي تصل بالاستقراء إلى عشرة وهذا الذي قرره المكوتي تصل إلى ماذا؟ إلى عشرة فيقال لها كل ما ذكرنا ولذلك المكودي يعني عندما قرر أنها يقال لها الأفعال الخمسة ويقال لها الأفعال الستة إلى عشرة يعني قال بالنظر إلى ماذا؟ بالنظر إلى كونها مقرونة أو مقرونا بالواوي ومقرونا بالآلفي ومقرونا بالياء فالذي جعلها ركزوا معي على قول الماكودي، المكودي الذي جعلها ثلاثة الأفعال الثلاثة نظر لمجرد اللفظ إذا نظرت إلى مجرد اللفظ مقرون بالآلف مقرون بالواو مقرون بالياء لا تعتبر كونه مفتتح بالتاء أو مفتتح بالياء كم ستجعلها؟ ثلاثة, ثلاثة. الآلف والواو واليا الآلف والواو واليا. بصرف النظر عن كونها مفتتحة بالتاء أو مفتتحة بالياء، فيكون هذا القسم الأول نظرت إلى كونها نظرت لمجرد اللفظ فالنظر إلى مجرد اللفظ مقرور بماذا بالآلف والواو واليا كم هي ثلاثة, ثلاثة. هل اعتبرت الحرف المفتتح به او لم تعتبره لم يعتبر, لم يعتبر. ومن نظر الى الفعل ما الثلاثة ومن نظر الى الفعل مفتتحا بالياء ومفتتحا بالتاء تفعلان وتفعلوا ولم ينظر الى ضمير ولا حرف كم يجعلها خمسه حسنا جعلها خمسه نظر الى كونها مفتتحه بالتاء ومفتتحه بالياء جعلها 5 والانف والواو والياء كم هي خمسة. ولم ينظر لضمير ولا لحرف فلو نظر الى ضمير او حرف تكون اكثر اذا جعلها 5 اذا الان عرفتم لماذا قلنا لها الامثله الخمسه عرفتم قبل ذلك لماذا قلنا الامثله الثلاثه ها عرفتم اذا لماذا لانه نظر لمجرد اللفظ مقرون بالالف والياء بصرف النظر كونها مفتتحه بالتاء او بالياء فجعلها ثلاثه طيب القسم الثاني جعل الذي جعلها خمسه ماذا نظر نظر الى كون الفعل مفتتحا بالياء ومفتتحا بالتاء ولكنه لم ينظر الى كونه حرفا ولا الى كونه ضمير لان الالف ألف الالف تسمية تكون ماذا تكون طارة حرفا وطارت تكون إيش ضميرا طارة تكون حرفا الزيداني ألف هنا إيش حرف, حرف. تفعلاني ألف هنا ايش ضمير فإذا كان حرفا كيف يعرب يعرب فاعلا أم نائب لا يعرب لا فاعل ولا نائب وإذا كان ضميرا يعرب هنا دميرة. تفعلاني من يعلم منكم هذا تفعلاني فعل مضارع مرفوع بماذا بثبوت النون والالف ألف التثنيه فاعل ألف التثنية مبنيه على السكون في محل رفع فاعل مبنيه على السكون في محل رفع فاعل ومن نظر الى ما ذكر هذه خمسة مع زياده كون الالف في يفعلان بالياء وتفعلان بالتاء يكون ضميرا ويكون حرف يكون ضميرا ويكون حرف يعني ما ذكر نضيف إليه أن الألف في فعلاني وفعلاني يعني بالياء وبالتاء يكون ضميرا ويكون ماذا آخر ويكون حرفا وكذلك نفس الشيء قالوا في الواو يفعلون بالياء يكون ضميرا ويكون ماذا آخر ويكون حرفا وإلى كون الواو في تفعلون بالتاء يكون ضميرا وإلى كون الياء في تفعلين ضمير جعلها كم جعلها ثمانية خمسة يضاف إليها ثلاثة كم كم المجموع ثمانية ثمانية ومن نظر إلى أنتما تقومان أنتما تقومان يعني هذا المثال الثاني الذي سبق في التاء هذا تقدم لكم هذا شامل للمثنى مطلق, لا؟ مطلق للمذكر والمؤنث شاملا المذكر والمثنى المؤنث المخاطبين تقول ماذا تقول؟ انتما يا هندان تفعلان فإذا زدنا هذا على ثمانية كم يكون المجموع؟ تسعة جعلناها واحدا يعني المذكر والمثنى المؤنث المخاطبين انتما فيكونوا تسعة يكونوا كم؟ تسعة زاد بعضهم عاشر إيش هو العاشر اللي زاد قال إذا كان مفتتح بالتاء للمؤنثتين الغائبتين والآلف كيف هو؟ ضمير الالف كيف هو؟ ضمير تقول الهندان تفعلاني الهندان تفعلان فتفعلان هذا هو عكس المثال الثاني في, التاء الثاني في التاء وبعضهم جعلها تسعة باعتبار كوني الخطاب مع التاء قسما واحدا قالوا لا فرق بين كونه مذكرا أو مؤنثا المهم باختصار الراجح يقال هي الأفعال الخمسة وبهذا اشتهرت عند علماء النحو الأفعال الخمسة ينظر إلى كون الفعل مفتتحا بالتاء أو بالياء وإلى كونه بالالف أو بالواو أو بالياء هذه خمسة هذا كله إنما يفهمه الطالب من باب زياده الفهم, الفهم فقط وإلا فالأفعال الخمسة الكلام عليها عليها من ماذا أو الأمثلة الخمسة عليها من ماذا من جهات حكمها فمثلا إن قيل لك ما هو حكم الأفعال الخمسة أو الأمثل الخمسة الجواب أن تقول له هل في حالة الرفع أم في حالة النصر أم في حالة الجذب. إذا قال لك ما هو حكم الأفعال الخمسة تقول له في الجواب فيصبح السائل مسؤولا. فتقول له هل في حالة الرفع أم في حالة النصر فإذا قال في حالة الرفع تقول حكم الأفعال الخمسة في حالة الرفع أن تكون مرفوعة بماذا؟ بثبوت, بثبوت النون بثبوت النون تقومان في المضارع مرفوع بثبوت النون وعلامة رفعه ثبوت النون العامل في الرفع التجرد من الماسب الجزم كما سيأتي إن شاء الله أين فاعله؟ فعل هو الألف هذا ضمير اللحف؟ دمائر. هذا ضمير والضمائر كلها منية كما هو معلوم وكل مضمر له البنيجي له البنيجي فنقول تقومان وتفعلان مثلا تضربان فعل مضارع مرفوع بماذا بثبوت المون. هذا في حالة الرفع حاله الرفع حكمه ماذا ثبوت النون وإن قيل لك ما هو حكم المثنى أو حكم ألف المثنى ما هو حكم ألف المثنى ماذا نتكلم على ألف في الأفعال الخمسة وسبق الكلام على ألف التثنية في أم الالف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة الذي سبق في الدرس الماضي فاذا الان نقول ما حكم الف المثنى هذا قل ما حكم الف المثنى الجواب الف المثنى الجواب الف المثنى له حالتان الف المثنى له حالتان كيف له حالتان نعم طار ان يكون سمن وطار ان يكون حرفا الف المثنى طار ت ان يكون سمن وطار ان يكون حرفا فالزيدان الالف فيها حرف. اسم أم حرف الألف فيها حالة كونيه حرف والهندان الالف فيها حرف, حرف. تقومان الالف فيها كيف اسم. اسم. الألف فيها اسم ما يقال في الالف يقال في ماذا في الواو ما يقال في الالف يقال في الواو وو الجماعة طارة تكون اسما وطارة تكون حرفا جاء الزايدونة جاء في المغنى عن فتح لهم من الإعراب الزايدونة فاعل مرفوع ولا ما الواو نائبة عن الضمى الواو نائبة عن الضمى طيب هل الواو هنا حرف أم ضمير حرف الواو هنا حرف وليس ضمير المسلمون حرف حرف طيب يضربون الواو هنا إيش؟ اسم, إسم. فاعل هذه من الواو تختص بماذا؟ بالرفع فخمسة مختصة بالرفع ألف إثنين يواو الجمع ون النسوة ويا المخاطبة وتضمير فضلنا رطابة هذه تكون مختصة بماذا؟ بالرفع هذه تكون مختصة بالرفع إذن ففهموا لي جيدا أن حكم ألف المثنى يختلف طارة يكون حرفا وطارة يكون اسما ومتى كان اسما فيعرب ماذا هنا مثلا تضربون يعرب فاعل يعرب فاعل فاعلة. فاعلة. طيب تضربان النون تثبت في ماذا في حالة, ما؟ حالة الرف وكيف تشكل النون إذا كان هناك ألف إذا كان يدل على التثنين تضرباني مكسورة. مكسورة في حالة الرفع تكسر بعد في حالة الرفع تكسر بعد الألف على أصل التقاء الساكن لاحظتم هذا؟ هذه قاعده على أن النون تثبت في حالة الرفع وتكسر بعد الألف على أصل التقاء الساكنين نقول تضربان لم نقل تضربان ولا تضربان ركز معي الآن تضربان فعل مضارع النون هنا تثبت متى في حالة الرفع ومتى تكسر النون بعد الألف لماذا؟ على أصل التقاء الساكنين لان الساكن اذا اريد به تحريكه بماذا يحرك يحرك بالكسر هذه قاعده ان الساكن اذا اريد به تحريكه بماذا يحرك يحرك بالكسر ان التقى ساكنان فكسر ما سبق وان يكون لينا فحذفه احق لان اللين حرف الا بينما التنويم أصلي. الذي يعني يطرق حرف أصلي, حرف أصلي حرف صحة فإذا يحذف المعلوم العله العلة حرف العلة ويبقى ماذا حرف الصحيح قد يقول قائل منكم لماذا كان أصله ساكنا؟ لماذا كان أصله ساكنا؟ ها هذا سؤال لماذا كان أصله ساكنا؟ نقول إنما كان اصله ساكنا لأنها تنوين لأنها تنوين إيش معنى انها تنوين؟ انها هي عوض عن التنوين هذه جاءت عوض عن التنوين انها عوض عن التنوين ولذلك ربما ضمت ربما وركزوا معي جيدا في قولي ربما يعني قلة ربما ضمت ولذلك قرئ شذوذا شاذا اتئداننيا القراءة المتواتره اتئداننيا ولكن القراءه الشاذ اتئدان هذه قراءه شاذ بضم النون الاولى وليس الثاني اتئدانونيه وهناك قراءه ايضا اخرى شاذ في قوله تعالى طعام ترزقانه ترزقانه بضم, ل... بضم النون هذه قراءه متواتره ولا شاذه, شاذة. شاذة. شاذة. ولذلك قلنا ربما ضمت نونه ربما وكذلك قد تكون النون مفتوحه على قول فاذن هذا الشذوذ هذا الشذوذ وقد تكون النون مفتوحة بعد ماذا؟ بل وتكون النون مفتوحة متى؟ أما بعد الألف فمكسورة وقد تكون مضمومة أو مفتوحة وهذا شذوذ هذا شر هذا شر هذا بعد ماذا؟ بعد الألف بعد الألف وتكون النون مفتوحة بعد الواو والياء وتكون النون كيف؟ مفتوحة بعد ماذا؟ بعد الواو والياء هذا طبعا على نوني الجمع في, في, في الاسم. لأنهم قالوا لثقة لاجتماع الواو والكسرة والياء والكسرة فلذلك قال تكون مفتوحة تضربونا تضربونا النون كيف هي؟ مفتوحة تضربينا النون كيف هي؟ مفتوحة النون مفتوحة طيب وهل يمكن أن تحذف النون لغير جازي قلنا حكمها ماذا في حالة الرف حكمها في حالة الرف حكم نونية ثبوت النون لكن إذا كانت مرفوعة أن تكون النون مثبوتة إذا كانت مرفوعة نقول تقوماني تقومان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون يعني النون مثبوتة طيب والالف فاعل هل ممكن ان نقول تقوم بدون جازم وبدون ناصر اذا قلنا لم تقوم مجزوم بماذا بحذف النون لن تقوم منصب بماذا بحذف النون هل يمكن ان تحذف النون بدون عامل يعني بدل البدل ان تقول تقومان تقول انت يقوما يقوما بدون نون بدون عامل يمكن لان قلنا واما النون فتكون علامه للرفع في الافعال الخمسه التي رفعها تكون مثبوته يعني ماذا أنها تكون مثلوتها هذا هو الأصل هل يمكن أن تحذف النون لغير جازم ولا ناصب وتحذف للجازم وتحذف للناصب هل يمكن أن تحذف في حالة الرفع أم لا يمكن ها؟ ما رأيكم الجواب يمكن أن تحذف في حالة الرفع تخفيفا يمكن أن تحدث في حالة الرفع الخفيفة من يذكر منكم مثالا ولعلكم تمرون على الحديث وهو في صحيح البخاري في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم وركزوا معي جيدا وتتعجبون ولعلكم لم تتنبهوا لكون النون حذفا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعالي وفاطمة رضي الله عنهما الا اعلمكما خيرا مما سالتما اذا اخذتما مضجعكما ماذا تقولون تكبرا ثلاثا وثلاثين وتسبحا ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم ها تكبرا لحظتم لم يقل تكبراني وتسبحاني وتحمداني أولا لابد أن نذكر سبب ورود الحديث لأن عندنا في القرآن ماذا نقول أسباب النزول أسباب النزول وفي الحديث ماذا نقول أسباب ورود الحديث وسبب وروده أن ابن أبي ليلى قال حدثنا علي أن فاطمة رضي الله تعالى عنها شكت ما تلقى من اثر الرحى يعني كانت تصنع يعني وتقوم باشغال بيتها وبنفسها فكان أثر اثر الرحى كانت تطحن اثر الرحى اثر في يدها فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فاتى النبي صلى الله عليه وسلم سبي فانطلقت فلم تجده فوجدت عائشه رضي الله تعالى عنها فأخبرتها قالت أنا أتيت على اساس أجد والدي يعطيني خادم خادم يعينني فقد أثر أثرت أثرت الرحا في يدي لكنها لم تجد والدها صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلما جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أخبرته أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق بمجيء فاطمة فجاء النبي صلى الله عليه وسلم انظر قالت فجاء الينا وقد اخذنا مضاجعنا يعني دخلوا في مضاجعهما عائشه عفوا علي رضي الله عنه وفاطمه قال فذهبت لاقوم فقال مكانكما في روايه على مكانكما قال فقعد بيننا حتى وجدت برد قدميه على صدري وجدت برد قدميه على صدري وقال الا اعلمكما خيرا مما سالتمان الا اعلمكما خيرا مما سالتمان لاحق يعني معنى ان هذا الحديث له سبب اذا اخذتما مضاجعكما تكبرا اربعا في رواية اربعا وثلاثين وتسبح ثلاثا وثلاثين وتحمدا ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خالد وهذا الحديث رواه البخاري رواه البخاري في صحيحه فيقول علي رضي الله عنه انظر الحكمة هنا انظر الصحابة رضوان الله عليهم كانوا وقافين عند الدليل وكان هدفهم ليس كثرة العلم إنما هدفهم العمل ودائما أقول لكم إن العلم لا يراد لذاته إنما العلم يراد لماذا؟ للعمل العلم يراد للعمل فيقول سيدنا علي رضي الله عنه فلم أدعها منذ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم ما تركت هذه الكلمات التي سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم انظر ماذا قال له السائل قالوا ولا ليلة سفين ولا ليلة سفين ليلة سفين كان فيها قتال بين الصحابة طبعا تلك دماء انطهر الله منها أيدينا فالمطهر منها السنتنا ولا ليلة سفين قال ولا ليلة سفين ليلة الدماء ليلة المحن ومع ذلك ما ترك هذه الكلمات التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم بل اجمل من هذا طبعا لان هذا الشيء بشيء يذكر ان ابن القيم ذكر في الوابل الصيب وهذا كتاب رائع قيل ذكر قال ان من داوم على ذلك وجد قوه في يومه تغنيه على خادم او عن خادم من داوم على ذلك يعني على هذا التسبيح وجد قوه في يومه مغنيه عن خادم ولهذا ذكر ان العلماء قالوا الذكر يعطي, يعطي الذاكر قوه حتى انه يفعل مع الذكر ما لم يظن فعله بدونه ثم يذكر ابن القيم رحمه الله بانه شهد من قوه شيخ سنتيميه في سننه وكلامه واقباله وكتابه قال شهد امرا عجيبا فكان يكتب في اليوم التصنيف ما يكتبه الناسخ في جمعه وأكثر وقد شاهدوا العسكر وقد شهد العسكر من قوته في الحرب شاهدوا العسكر من قوته في الحرب شاهدوا امرا عظيما امرا عظيما فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم خيرا أعلمكم خيرا خيرا العيني ذكر في شرح البخاري قال على ان ما يتعلق بالدنيا لا يعتبر خيرا وإنما ما, يط... ما يبقى هو الخير أو ما معناه أو ما معناه فلذلك من أجل هذا حذف نونس نون الرفا نون الرفا طيب إذا سئلتم نحن ذكرنا الحديث ذكرنا الحديث تسبح وتحمدا وتكبر وإن شئنا التطيب تسبح وتكبر وتحمدا طيب من اجل ماذا حذف النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تسبح وتكبر وتحمد من اجل ماذا الجواب حذف النبي صلى الله عليه وسلم هذه النون في هذه الافعال لاجل التخفيف لاجل التخفيف لماذا قلنا لاجل التخفيف بل هناك من قال هذه لغة ومعلوم انهم يقولون ربما يحذف الشيء تخفيفا او يحذف لغه يكون لغة من اللغات عند العرب لغة من اللغات ولذلك تحكى في كلام العرب وفي أشعارهم وفي أنديتهم وفي محاضراتهم وفي سمرهم وإلى غير ذلك حتى قال قائل من اللغات حذف عاطف ومد مقصوره وعكسه كما ورد ونقل شكل همزة طفيفية في نسب فكون معتنيه فقالوا هذه حذفت هذه النون حذفت لماذا؟ العامل ولا لأجل التخفيف. أجل, التخفيف. أجل التخفيف لماذا وإلا لاحظوا الأصل فيها كيف تكون مرفوعة بثبوت النون الاصمع مرفوعه مرفوعة بثبوت النون لماذا لأن الأفعال الخمسة كيف تكون ترفع بثبوت النون وتجزم وتنصب بماذا بحذفها ولذلك الممالك ماذا ذكر واجعل لنحوي يفعلان النونة رفعا وتدعين وتسألون وحلفها للجزم والنص مسمه كلم تكوني لطارو كلم تكوني كلم تكوني لطارومي مضلامه إذا فهو مرفوع بماذا بثبوت حتى قال الحضرمي والرفع بالنون لأفعال تكون كيفعلان تفعلين كيفعلان تفعلين يفعلون يفعل والنص والجزم بحذف النون هذا ما الذي قاله مملك أ... يعني أقوى كلتقنعة لترضياب بدوني فمن مملك قال ماذا قال ماذا قال مملك وجعلني نحو يفعلان النون رفعا وتدعين وتسئلون وحذفها للجزم والنص سمه كلم تكون لترم مظلها كلم تكون لترم مظل هذا معنى قول المصنف وأما النون فتكون علامه الرفع في الافعال الخمسه التي يرفعها بثبوت النون انا ممكن اسال سؤال ما معنى قوله قول المصنف رحمه الله رفعها بثبوت النون وما معنى قول المعربين عندما يعربون يقولون الفعل مضارع افعال الخمسه مرفوع بثبوت النون ماذا يقصدون مرفوع بثبوت النون ماذا يقصد يقصدون انه مرفوع بالنون الثابته يقصدون مرفوع بالنون الثابته هذا يسمى عندهم من اضافه الصفه الى موصوفها من إضافة الصفة إلى موصوفها ولا يقصد ان ثبوت النون هو الذي يرفع الفعل المضارع ولكن يقصدون انه مرفوع بالنون الثابته لاحظتم هذا تنبؤ لهذا جيد كذلك قولهم في بعض المعرفين قال في الفعل المضارع كل فعل مضارع لماذا جعلوا هذا القيد كل فعل مضارع تصلت به الف الاثنين لماذا قالوا مضارع خرج به الماضي والأمر لانهما لماذا احسنت لانهما غير معربين لأنهما مبنيان ولذلك قال ابن مالك, مالك وفعل أمر ومضي, ومضي البنية هذا على الراجح وإلا الكساء عنده الأمر كيف هو معرفة وقد سبقا قلنا لكم وعرب الكساء فعل الأمر وقد بناه السباوي فدري وهو الصحيح وهو مبني على سكون الأوحف كما قد جل هذا سياتكم إن شاء الله في باب الأفعال باب الأفعال إذن الآن تكلمنا على ماذا تكلمنا على التثنية تكلمنا عفوا على جمع الملكة الثانية تكلمنا على الأسمية الخمسة تكلمنا على التثنية تكلمنا على الأفعال الخمسة الآن فرغنا من الرفع ننتقل إلى ماذا النوع الثاني شنو هو النوع الثاني النصب ركزوا معي الرفع أين يكون ها؟ قول تكلم من خطا نصل الصوت يكون في الاسماء والفعل حسن والنصب كذلك النصب يعني مشترك بين الاسم والفعل مشترك بين الاسم والفعل ما هي علامه الفتحه تكون علامه النصب في كم موضع في ثلاثه مواضع في الاسم المفرد من يذكروني لي مثال وطبعا لاحظتم ماذا لا قلنا لكم قلنا على اننا اذا عرفنا الاسم المفرد فهو هنا في باب معرفه علامات الاعراب هو واحد مرفوع كان او منصوبا او مجهور الا المثال احتاج طالب الى ان يذكر المثال فقط اعطيني مثال اسم مفرد مطلق رأيت رجلا هذا ليس ليس مفردا ايت رجل هذا جمع عفوا هذا نكرة لا اسم مفرد اسم اسم مفرد رأيت زيدا أعطيني هذا رأيت فاطمة هذا اسم مفرد منصوب رأيت هند هذا قلو من نوع من الصرف. رأيت هند إذن تعطيني اسم رأيت فعل وفاعل هند فعل به منصوب إذن اسم مفرد مؤنث زيدا اسم مفرد مؤنث مذكر دو. ها مذكر. مذكر اسم مفرد مذكر وهكذا قس عليه سواء كان لمذكر أو لمؤنثين أن يكون منصوبا عطينا أيضا جمع التكسير جمع التكسير هو التعريف السابق هو هو عطينا جمع التكسير مطلق سواء كان لمذكر أو لمؤنثين رجالا وسواء كان عربا ظاهرا أو مقدرا أصالة أسارة هذا كيف هو؟ هذا مقدر مقدر يعني رأيته الأسارة رأيته الأسارة رأيته فعل فعل الأسارة فبقى. مفعول به منصوب على أن تصبح الفتحة المقدرة مفتح. على الآلف منع من دورها التعبد كذلك استعملت الأقلام نعم استعملت الأقلام صحيح؟ نعم فتح الظاهرة في أخير طيب أعطيني المضارع منصوب أعطيني المضارع منصوب لن يدريبة لن يقوم لن ينجح الكسول لن ينجح الكسول لن حرف نفيا ونصب واستقبال ينجح في المضارع ننصب لن وعلى ما توصبه فاتح في آخر الكسول فاعل فاعل طيب اذن هذا اسم مفرد جمال تكسير الاخر فعل مضارع منصوب ها ايضا الان ننتقل الى الالف الالف تكون على النصب في موضع واحد ايش هو في الأسماء السيف في الأسماء السيف في الاسماء الخمسه او في الاسماء السته رايت اباها ورايت اخاها ورأيت ذا مال رأيت فعل وفاعل ذا مفعول به منصوب وعلى نصبه به الألف نائبة عن الفتحة في أي موقع تكون الألف نائبة عن الفتحة الأسماء الخمسة ذا مضاف مال مضاف وهكذا تقول في أباها وأخاها إذا كان منصوب كذلك بعد هذا تأتي الكسرة تكون الكسرة على من في اي موضع تكون الكسره على من النصب في أي موضع تكون على في موضع واحد في جمع المؤنث السالم في جمع المؤنث السالم رايت المسلمات رايت الطالبات رايت المؤمنات هذا جمع جمع مؤنث سالم جمع المؤنث سالم وإن كان الجموع كلها مؤنثا الجمع هل يعتبر من مؤنث أم يعتبر مذكرا ها؟ جمع مذكر السالم وجمع التكسير مذكر، وأنت؟ مذكر، مذكر، هذا قول، هذا قول بينما بينما الزمخ شارقاً كل الجموع مؤنث. كل الجمع حتى قال إن قومي تحدثوا إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا وبالي بجمعهم كل جمع مؤنث هذا قول طبعا لأنه هو قسمه هناك من قال جمع المؤنث السالم هو مؤنث وجمع المذكر السالم وجمع التكسير المكسر هو مذكر والزنخ قال بل الجموع كلها لها حكم التأنيث ولذلك قال إن قومي تجمعوا وبقتلي تحدثوا لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث لا أبالي بجمعهم كل جمع مؤنث فإذن عندنا الكسرة تكون علامة للنصف في أي موضعين في جمع المؤنث السالم الآن تأتي الياء الياء تكون علامة للنصف في أي موضعين في موضعين في التثنيه, في التثنية وجمع المذكر السائل اعطني مثال رايت الزيدين ومرر اعفن ورايت الزيدين هذا في جمع وفي التثنيه رايت الزيدين هذا تثنيه ولا جمع تثنيه, تثنية. رايت الزيدين ايش هو جمع جمع مذكر سائل لان نون التثنيه يكون مكسورا ونون جمع هذا الأصل غالب أن يكون مفتوحا ونون ما ثنيا والملحقي به بعكس ما ذاك استعملوه فانتبه طيب الزيدين والزيدين بقي لنا أيضا حرف النون طبعا التثنياء كما قلنا التعريف السابق هو نفسه ينطبق على المنصوب والمزعود في كل الأمثلة التي ندكوها لكم العالم عندنا حرف النون حذف النون تكون علامة للنص في ماذا فالفتر. ها في, أفعال أفعال. في الأفعال الخمسة الأنثى الخمسة أم يقوم من يعرب هذا أن حرف مصدر ونصبين يقوم فعل مضارع من صوب علامة نصبه حذف النون الواو فا هم ضمير متصل يعني السكون في محل الفعل فاعل هذا فيما يتعلق بالنص لاحظتم؟ يعني لا نريد أن ندخل إلى تفاصيل لأن التعارف التي سبقت بإذن الله جرت ذيلها على المرفوع والمنصوب والمجر. الآن ننتقل إلى الجر. هذا اسمه النوع الأول الرفع، النوع الثاني إيش النصب، النوع الثالث ماذا الجر. النوع الثالث الجر. والجر خاص بماذا؟ خاص بالاسم. ولذلك قال النو والاسم و الاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بان ينجزي ما طيب إذا كان, الاسم اذا كان الجر خاص بالاسم ما هي علامته كم ثلاثه علامته ثلاثه الكسره والياء ماذا اخر والفتحه الكسره اعطني مثال الكسره في الاسم فرد مررت, بزيد. مررت بزيدين مررت بعليين أعطيني أيضا جمعة تكسير وطبعا لا يكون إلا منصرفين دخلت إلى رجال مررت برجال أعطيني جمعة مونات سالم مررت بمسلماتي مررت بمسلماتي بتائباتي بصالحاتي ها؟ كل هذا جائز طيب بقي لنا أيضاً ماذا آخر في الجر؟ الياء الياء تكون علامة للجر في كم موضع؟ في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع في ثلاثة مواضع الياء تكون علامة للجر في ثلاثة مواضع في ماذا؟ في التثنية وجمع المكرسالي والأسماء, والأسماء, والأسماء الخمسة مررت بالزيدين هذا تثنية مررت بالزيدين مررت بأبيك مررت بأبيك كلهم تقول مررت فعل وفاعل بالزيدين الباء حرف جر الزيدين مجرور وعلامه جره الياء نائب عن والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد وهذا تثنيه او جمع ولا العش. هذا تثنيه مررت بالزيدين مررت فعل وفاعل بيحف وجر الزيدينا مجروا على وجره الياء النائبة على الكسرة في أي موضع أن تكون الياء النائبة على الكسرة في ثلاثة مواضع في التثنية والجب وهذا هو الجب طيب هناك إعراب آخر مررت بالزيدين يقول الياء المفتوح وما قبلها المكسور وما بعدها والجب نقول المكسور وما بعدها المفتوح مفتوح مفتوح. يعني وإعراب الجب لا أسمه للتقريب فقط تمرينا وتقريبا وتسهيلا على المبتدئ وان لا تقول الياء النائبه عن الكسر مررت بابيك مررت فعل وفاعل بي فجر جر ابيك مجرور على مجرور الياء النائبه إيش على الكسر ابي مضاف الكف مضاف اليه مبرئه على, على الفتح في محلي جر طيب هذا كله بقي لنا حل واحد ايش هي الفتحه هنا يحتاج للرؤ الى اعضاء وهنا يحتاج الهر إلى أفضاره هذا ماذا يسمى؟ يسمى, يسمى, الاس... يسمى الاس... الاسم الذي لا ينصرف الفتحة في الاسم الممنوع من الصرف ولذلك قال المصنف ماذا قال؟ وأما الفتحة فتكون علامة للخفضي في الاسم الذي لا ينصرف في الاسم الذي لا ينصرف ايش معنى اسم الذي لا يصرف؟ لا يقبل الصرف. لا يقبل الصرف. الصرف ما هو؟, هو الصرف هو التنوين. ولذلك قال ابن مالك: الصرف تنوين أتى مبينة. معنى به يكون الاسم امكنا. الصرف تنوين معنى لا ينصرف لا يقبل الصرف. طيب ركزوا معي جيداً. اني أعطيكم تقسيما جيدا في الاسم وقد سبقا ذكرناه ولكن ذكرناه من باب أشعة فأشعة ركز مع الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام وأنا أذكر لكم هذه الأقسام الثلاثة الاسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول شبيه بالحرف شبيه بالحرف الإسم المغلّلة يكون الشبيه بالحرف طيب أو نحن سميناه شبيه بالحرف وهناك من يسميه قسم غير متمكن ولا أمكن غير متمكن ولا أمكن هو نفسه شبيه بالحرف معنى غير متمكن ولا أمكن معنى غير متمكن ولا أمكن غير معرب ولا منصعه وهو أين غير معرب ولا منصرف ممن هو ممن هو هو ممن هو ممن هو ممن هو ممن هو ممن هو البناء هو ممن هو ممن هو ممن من شابه الشيء يعطى حكمه, من شابه الشيء يعطى حكمه. يعني طبعا لا أريد أن نتكلم على أنواع الشبه كالشبه الوضعي في اسمي جئتنا تنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكفتقار أسر هذه الأنواع الشبه ولكن قد يزوء الشبه كأنما الشبه هو عنه سريبا فليتقي المعرب فيه رب فليتقي المعرب فيه ربه المهم الشاهد عندنا ان الاسم غير متمكن ولا امكن معنى غير متمكن غير معرب ولا امكن غير مصرف طيب او نقول هو شبيب بالحرف غير متمكن ولا امكن هو المبني هذا يعني اما ان تقول شبيب بالحرف اما أن تكون غير متمكن أن تقول غير متمكن ولا امكن ما حكم الشبيه بالحرف الذي ولذلك ابن مالك هنا قسم الاسم الى ثلاثه اقسام وابن مالك قسمه الى قسمين قسمه الى مبني وإلى معرب قال والاسم منه معرب ومبني والاسم منه معرب ومبني يعني قسم منه معرب وقسم منه مبني لكن قلنا نحن على التقسيم المعروف عند العلماء أنه ينقسم إلى, الى ثلاثة قسم. القسم الأول ما هو؟ شبيه بالحرف سمي اسم آخر؟ غير متمكن غير متمكن ولا أمكن معنى غير متمكن؟ معنى متمكن أصلاً شنو معنى متمكن؟ معرض. معرض معنى أمكن؟ امكن منصار منصاري. منصاري. الحمد لله مزيان فهمت الأهم القسم الثاني خالي من الشبه خالي من الشبه طيب خالي من الشرح ماذا نسميه؟ متمكن امكن متمكن امكن متمكن امكن يعني معنى متمكن معرب ومعنى امكن منصرف وهو المبتدا والخبر والفاعل ونائبه وما اشبه فالمبتدا والخبر والفاعل والنائب ايش يقول هذا هذا متمكن امكن زيد قائم هذا متمكن امكن أو نقول له خالي من الشرح ما حكمه هذا؟ الإعراب ما حكمه هذا؟ الإعراب. الإعراب هذا حكمه الإعراب مفهوم؟ وهذا هو الذي قال فيه ابن الملك ومنه معرب ومبنى منه معرب ومنه مبنى المبنى قلنا للشباهين من الحرف مدنى ومقرب بقينا للقسم الثالث ما هو؟ الشبيه بالفعل هذا هو المقصود عندنا هذا شبيه بالفعل شبيه بالفعل نسميه اسم اخر إيش هو غير امكن متمكن غير امكن معنى متمكن مو وغير امكن معناه ممنوع من الصرف لماذا هو ممنوع من الصرف لعله بالفعل وما حكمه إذا اشبه الفعل ما حكمه ما حكمه محمد سعيد ما بك ما حكمه ما الذي حدفه ترجع عليك يمنع من الصرف هل الفعل يصرف هل رأيتم فعلا يضربون هل رأيتم فعلا يعني مصرف يضربون بالتنوين لا لا، فاذا الاسم اذا اشبه الفعل ما حكمه اذا نحن مع ماذا؟ مع القسم الأخير أنا ذكرت. ذكرت هذا التقسيم قصداً لنتوصل إلى الممنوع من الصف لكن قبل أن نتكلم عن الممنوع من الصف أحب كالعادة أن نذكر تعريف الممنوع من الصف ما هو تعريف الاسم الذي لا ينصف؟ من يذكر منكم تعريف الاسم الذي لا ينصف؟ هو جسم المتمكن الامكه سواء كان مفرداً جمع تكسير يعني هذا اسم تمكين لا الآن اسم تمكين أن كان عرفنا يعني تعريف عام لكن الآن نريد أن يكون هناك تعريف خاص في لسم الذي لا ينصرف أو الاسم الذي لا ينصرف نقول ما أشبه الفعل في علتين فرعيتين سجل تعريف ما أشبه الفعل في علتين فرعيتين ركز والتعريف سهل إنما الفقهاء يحاولون أو النحويون يحاولون أن يصعبوا في التعريف ما أشبه الفعل في علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والاخرى ترجع إلى المعنى هل من يعيد التعريف أعيد تعريف؟ هو ما أشبه في علتين فرعيتين إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. ما أشبه الفعل في علتين فرعيتين فرعيتيني إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. احفظ هذا التعريف. احفظ احفظوا يحفل هذا التعريف. احفظوا تعريف اسم فرد. احفظوا تعريف المثنى. احفظوا تعريف الأسماء الخمسة. احفظوا تعريف الأفعال الخمسة. احفظوا تعريف جمع مذكر السالب. يحفظوا تعريف جمع مؤنة السالية يحفظوا تعريف جمع التكسير ما أشبه الفعل في علتين الفرعيتين إحداهم ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى أو عله واحدة تقوم مقام العلتين تقوم مقام لاحظتم لأن التعريف واضح ولكن سنشرحه يظهر أنه واضح وفي الحقيقة ما هو واضح لكن عندما ترون ما ينطبق على الفعل المضارع ينطبق عليه أو ما ينطبق على الفعل ينطبق عليه سترون لماذا منع من الصرف هذا هو التعريف من يذكر التعريف منكم؟ ما أشبه الفعل في عليتين فرعيتين إحداهم ترجعوا إلى اللفظ والنصار ترجعوا إلى المعنى إيه؟ او عله واحدة تقوم ما قام علتين وهل هناك تعريف اخر اوضح من هذا ها؟ وانتم اصحاب الجامعه هل هناك تعريف اخر اوضح من هذا الجواب نعم مختصر تقول ما فيه علتان احداهما من جهه النفط الاخرى من جهه المعنى فقط ما فيه علتان إحداهما من جهة اللفظ والأخرى من جهة المعنى لو سئلتم مصطفى لو سئلتم ماذا تشمل العلة من جهة اللفظ العلة من جهة اللفظ محمد سعيد ماذا تشمل العلة من جهة اللفظ سعد صمد العِلَّة من جهة اللفظ ماذا تشمل؟ ستة عُمَّر العِلَّة من جهة اللفظ تشمل ستة عُمَّر ركزوا معي أولاً هذه من جهة اللفظ التركيب تركيب المسجي طبعاً تركيب المسجي نحو معدي كاريبة المسج هو الخلط كانت معدي وحدها كاري روعد ومزجناها وخلطناها وصارت كلمه واحده علم سمي بها معدي كلي صحابي جليل كان مقدام ان شاء الله بطل مغوار معدي كلمه هذا التركيب هذه عله من جهه اللفظ من جهة المعنى من جهه اللفظ <تصفيق> ركزوا معي احفظوها وسجلوها اولا التركيب نحو ثانيا التانيث بغير الف يعني زينب، فاطمة طلحة حمزة وهكذا التانيث بغير ألف والأمثلة التي ذكرت وغيرها ثالثا العجلة العجلة نحو إبراهي. إبراهيم إبراهيم عجب وسيأتي إن شاء الله اسماء الأنبياء كلها عجمية إلا مستثنية طيب لاحظتم هذا؟ كم هذا الآن؟ <تصفيق> وزن الفعل. وزن الفعل احمد احمد على وزني افعل يزيد يزيد أيضا على وزن الفعل خامسا زياده الالف والنون عثمان زياده الالف والنون عثمان نظر الي غنم اني اناديه عثمان زياده الالف والنون عثمان اسم عثمان رمضان. رمضان نعم رمضان هذا عثمان وقع له كما وقع لحد المشايخ سأله عن حروفه قال سأله سألوا عن بعض الحروف ستأتي إن شاء الله قال سألتمونيها قال نعم سأل سألتمونيها وأجابهم السين والهمزر واللام والتاء والميم سألتمونيها أجابه سأله قال سألتمونيها هو قد أجابه كذلك ونقلنا زيادة الألف والنان والنون قلنا عثمان فقال عثمان يعني الالف والنون زائدة وزن الفعنين وماذا آخر وزيادة ألف والنون والعدل العدل عمر عمر معدول قيل انها العامر هنا أحد مشايخنا قال على أن عمر ما وجدوا له علّة لفظية فقالوا هو معدول عن عامر وهنا قال لنا عبارة قال عيل النحو تشمو ولا تفرق عند التدقيق تجد أن بعض العلل تحتاج الى وهذا طبعا احتاج الى يعني ليس ليس كلام كلام منزله ها ماشي كلام الله ولا كلام الرسول طيب اذا قيل لك ما هي اللفظيه ماذا تشمل سته سته العله اللفظيه ست دائما ها سته دائما لما يقول لك عربلي لي عرب كذا وكذا تعرب ويقول هذا تنظر اذا كان مركب تقول احداهما من جهه اللف والاخرى من جهه المعنى يقول لك تركيب هل هو من جهه اللف ام من جهه المعنى ماذا تقول من جهه اللف والعالميه من جهه اللف ولا من جهه المعنى مالي. تقول من جههه المعنى طيب قلنا ماذا تشمل من جههه اللف تشمل كلمه عثمان ستة, ستة, سته اشياء شنو هي التركيب تني غير الالف العجمه وزن الفعل, الفعل. زياده الالف والنون العد طيب ماذا تشمل, ماذا تشمل العله من جهه المعنى ماذا تشمل العله من لا تكون الا علميه او وصفه أو. لا تكون إلا عالمية أو وصفة نعم لا تكون إلا عالمية أو وصفة واضح؟ نعم فإذا ما هي العالمية أو الوصفة ستة السبعة ثمية آه. طيب ما هي العلة التي بقيت لنا ثمانية لا. هذه ثمانية لا. ستة من جهة اللفظ واثنتين, من, من, وإثنتين من, من جهة المعنى, المعنى. بقيت تسعه عشيه لعلا التي قامت مقام علتين ما هي العلا التي قامت مقام علتين الف التانيث وسيره منتهى الجموع لاحظت القضية قلنا من, من يذكر منكم العلا اللفظية الستة؟ من يذكرها منكم طيب كره العلا من جهه اللفظ اولا التركيب والتانيث بغير الالف علماذا هذا هو هذا هو مربض الفرس لماذا قلنا التأنيث بغير ألف ها؟ لماذا قلنا سعى تصمد ألف التأنيث بغير ألف <تصفيق> ركزوا مع جيد لماذا قلنا التأنيث بغير ألف قل شاركوا حتى وراء بالخطة لماذا قلنا التأنيث بغير آلف؟ محمد سعد ليس من عادتك هذا من عادتك أن تجيب ها؟ تخرج سيد صمت في نخرج آلف التأنيث مطلق لأنها عدة قضوا مقام علتين أحسنت قلنا التأنيث بغير آلف احترازاً لما لأن التأنيث بالآلف تقوم مقام علتين ولذلك قال القائل وألف التأنيث والجمع التي وألف التأنيث والجمع التي قامت مقام إلة وإلة ألف التأنيث وسيغة منتها الجموع طبعاً سيغة منتها الجموع يعني لا نتوسع فيها أخلاص كفين هذا مصابيح ها وهذا سيأتيكم إن شاء الله فيكون مجموعة العيلة الكمية جمعها ابن النحاس في بيت من يذكره منكم ابن النحاس جمع هذه العلال في بيت اجمع وزن عادلا انث بمعرفة يلا بسرعة اجمع زن وزن عادلا العدل انث تانيث بمعرفه ركب وزد عجمه فالوصف قد, فالوصف قد كمل فالوصف قد كمل اعد من يدك من البيت اجمع وزن عادلا ان بمعرفه ركب وزد عجمه فالوصف قد كمل حساد ولذلك كتبته ابن هشام ذكر باب موانع صرف الاسم تسعة باب موانع صرف الاسم تسعة يجمعها وذكر بيتا آخر يجمعها وزن المركب عجمة تعريفها اكتب هذا البيت اذا شئت لكن اول احسن لكن اكتبوه هذا بيت ذكره من ذكره ابن هشام وزن المركب وزن المركب عجمه تعريفها عدل ووصف الجمع زد تانيثه عدل ووصف الجمع زد لاحظتم ها أعد وزن المركب عجمه تعريفها عدل ووصف الجمع زد تانيثه واضح لكن البيت الاول احسن من يذكر بيت الاول ها البيت الاول قل اجمع وزن عادلا أنث بمعرفه ركب وزن عجمة فالوصف قد كمل اذا لعل لا حتى لنطرس اكثر احب ان اسال سؤال ولا لعلنا نقف هنا قلنا الاسم يمنع لعلتين فرعيتين العلتين فرعيتين احداهما من جهه اللفظ والاخرى من جهه المعنى من جهه اللفظ كم ستة ومن جهه المعنى كم إما العالميه واما الوصف انا سؤال الان لمحمد سعيد ما هي العلتان الفرعيتان في الفعل في الفعل في الفعل ما هي العلتان الفرعيتان في الفعل سبحان ما هي العلتان الفرعيتان في الفعل الجواب العلتان الفرعيتان اللتان في العل الفعلي هما اشتقاقه من المصدر ركز معي جيدا هما اشتقاقه من المصدر هذه نقطة الاولى لان اختلفوا في ايهما اصل, أصل الفعل. هل الفعل ام المصدر ولكن كما قال الملك وكونه اصلا وكونه اصلا لهذه ينتقب المصدر البصريون قالوا على ان الاصل هو المصدر وكونه اصلا لهذه ينتقب وكون المصدر اصلا لمن للفعل والاسم الفاعل من الاصل في الاشتقاق في المصدر قام مشتق من ماذا من القيام شربه مشتق من ماذا من الشرب اكل مشتق من ماذا قرأ مشتق من ماذا من القراء نام مشتق من ماذا من النوم مصطفى نام مشتق من, من من النوم لاحظتم كتب مشتق من ماذا من الكتاب كتابه اذا معنى ان اصل الاشتقاق هو المصدر لهذا قبل الملك وكونه اصل لهذه فلذلك اذا قيل لكم ما هي العللتان الفرعيتان في الفعل ماذا تقول اشتقاقه من المصدر هما اشتقاق الاولى اشتقاقه من المصدر اشتقاقه من المصدر ركزوا معي جيدا اشتقاقه من المصدر اللي هي عله لفظية هذه طبعاً أو معنوية، اه؟ معنوية. نعم. معنوية. كيف؟ معنوية. ركز جيد لا تسرع في في الجواب فتسقط لا تسرع فتموت. هذه هي العلة اللفظية الفرعية هذه العلة اللفظية الفرعية وعندنا قاعدة يحفظها شنو هي القاعدة مستقى؟ أن المشتق فرع المشتق عنه أن المشتق فرع المشتق عنه إذن هناك أصل هناك فرع فإذا كانت هذه علة اللفظية فمن يذكر منكم العلة المعنوية في الفعل محمد سعيد العلة الاشتقاق علة لفظيه هذه أجبت عنها أنا الآن ما هي العلة ما هي العلة المعنوية نعم ما هي العلة المعنوية في الفعل ما رأيكم ما هي العلة المعنوية في الفعل الشباة هو لا العله المعنويه ايش هي العله المعنويه هي احتياجه الى الفاعل احتياجه الى الفعل تحفظوها جيدا فالفعل فيه علتان فرعيتان احداهما من جهه اللفظ والاخرى من جهه المعنى عثمان الفعل فيه علتان فرعيتان احداهما من جهه اللفظ ما هي اشتقاقه واخرى من جهه المعنى ما هي احتياجه احتياجه الفاعل. الى الفاعل طبعا وكل فعل لا بد له من فعل الا افعال استثناء العلماء وانا ذكرتها لكم عده مرات ما هي, ما هي؟ عده مرات ذكرتها لكم عثمان انت لعلك حفظت البيت ساتصدق البيت ذكرنا عدة مرات ركزوا مع جيد كل فعل الله بد له من فاعل لا يمكن أن يستغني عن الفاعل فعندنا أشياء كالشيء الواحد تصبح كأنها شيء كأنها شيء واحد المضاف والمضاف إليه الشيء الواحد الجار والمجرور كالشيء الواحد الصله الموصول كالشيء الواحد المبتدا والخبر كالشيء الواحد الفعل والفاعل كالشيء الواحد ها؟ كالشيء الواحد وهكذا يعني إذا نذكر أشياء فالمهم الفعل والفاعل كالشيء الواحد أصبح كأنه شيء واحد كأنه مركب إلا أفعال استثناء العلم إيش هي طالما كثرما قلما الفعل كان الزائده والفعل المكرر للتوكيد الفعل المكرر للتوكيد واضح؟ أي شيئان؟ اذكرها قلمة قلمة كثورمة طالما كان الزائدة كان الزائدة إذا كانت تامة طبعا الفعل المكرر. مكرر. مكرر الفعل المكرر للتوكيد كم هي إذن؟ خمسة, خمسة. خمسة. وأنا كنت ذكرت لكم بيت من يذكره منكم؟ م? تلاوه هذه كتاب. كلاكم سيف فوز بالكتاب بسم <تصفيق> <أه؟ تصفيق> فعل بغير فاعل فلتعلم فعل بغير فاعل فلتعلم كثر ما وقل ما وطال ما وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكر فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما فعل بغير فاعل فلتعلم كثرما وقلما وطالما وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكر وكان اذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكر ها أعيد أبيات فعل بغير فاعل فالتعلم كثر ما وقل ما وطالما وكان, وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيد ايضا ذكر يلا أعيد أنتم الأبيات فعل بغير فاعل فالتعلم كثر ما وطالما وكان إذ تزاد والمكرر لفظه للتوكيدي واضح الان ايضا ايضا رجوعا يعني فعل مطلق, فعل مطلق ها؟ ايضا المطلق طيب ركزوا معي الان الفعل لا بد فيه من من علتين فرعيتين احدى من جهه اللفظ ومره من ايش هي مجيء المعنى احتياجه للفاعل للنائب اذا هذه العله احتياجه للفاعل عله لفظيه ولا عله لفظيه احتياجه انا اقول العله المعنويه عله معنويه طيب اذا هذه هي العله المعنويه الفرعيه لانه هي هذه العله ايش هي العله احتياجه للفاعل اذا عندنا قاعده ان المحتاج فرع المحتاج إليه. أن المحتاج فرع المحتاج إليه. أن المحتاج فرع المحتاج إليه. إذا علمتم ما في ما في الفعل من العللتين الفرعيتين هو اشتقاقه وعلا هي قلنا هذه؟ رفظي ولا معنوي؟ علة رفظية. واحتياجه للفاعل علة ماذا؟ علة معنوية. ما المراد بالعله في قولنا علتان الا الفضيه والعله المعنويه ما المراد بالعله عند النحاة العله عند الأصوليين شيء والعله عند الفقهاء شيء اخر فما هي العله عند النحوه والعله عند المحدثين شيء اخر يعلو به الحديث سواء كانت العله خفيه او ظاهره فما هو فما هي العله عند النحاة سبب العله عند النحاة من مراد بالعله عند النحاة او ما المراد بالعله في علم النحو ها الجواب المراد بالعله في علم النحو الخروج عن الاصل هذه هي العله اذا خرج عن اصل كيف الخروج عن الاصل ولعل اذا فهمتم معنى الخروج عن الاصل ان في الاسم كيف مو يكون مفردا لاحظ العصف الاسم ان يكون مفردا زيد ايش اسمك أنت؟ عماد ريمت اسمك أنت؟ زكريا زكريا انت؟ انت بلال انت؟ محمد محمد انت؟ احمد, أحمد انت؟ مساعد انت؟ عثمان انت؟ يوسف انت؟ مصطفى انت؟ عثمان اذا اسم هذا ايش؟ مفرد ولا جمع؟ مفرد, مفرد. مذكروا مذكر الأنوانا مذكر. <تصفيق> أن يكون مفردا مذكرا زاد بعضهم نكرة عربية الوضع يلا سجلوا هذا أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربية الوضع كم شرط هذا أربعة, أربعة. غير وصف ولا مزيد فيه هذا خمسة ولا معدول ولا خارج عن أوزان الأحد كم هذا؟ أعيد, أعيد ما قلنا؟ أن يكون يكون مفردا مذكرا نكرة غير وصف غير وصف ولا مزيد, ولا مزيد فيه ولا معدول ولا, ولا خارج ولا عن أوزان الآحد ولا شبيه بالفعل في وزنه ولا شبيه بالفعل في وزنه هذا هو الأصف يكون الأصف الأصف الأصف في الإسم أن يكون مفردا مذكرا نكرة عربي, عربي, عربي الوضع غير وصف ولا مزيد ولا معدولين ولا خارجين عن اوزان الأحد ولا شبيهين بالفعل في ماذا؟ في وزنه في فإن خرج الاسم عن الاصل كيف يخرج؟ إما أن يفقد اثنين مما ذكر أو أن يفقد واحدا طبعا الواحد يقوم مقام علتين ما حكمه أنا ذاك؟ يمنع من الصرف والصف الذي هو التنويل لماذا منع محمد سعيد لفقده جميل لكن هناك جواب اخر لفقده لما ذكر لخروجه عن الله صار شبيها بالفعل لاحظتم الان هذا هو الذي قرره المكودي لانه صار شبيها بالفعل احفظوا هذه الشروط فهي مهمه جدا صار شبيها بالفعل لاحظتم في اشكال قولك في اي اشكال لا طيب اعيد الاصل الاسم ان يكون ماذا مفرد يكون مفرد. مفرد. مفرد مذكر, مذكر. مذكر. نكرة. عربي عربيه غير وصف ولا مزيد فيه ولا ولا معدول ولا خارج عن اوزان الأحد. الأحد. ولا شبيه, شبيه, بالفعل, شبيه في بالفعل في وزنه, وزنه. فإذا خرج عن, أصلي عن ما ذكر كيف يكون أنذاك إذا فقد إثنتين أو فقد واحدة آه. تقوم مقام علتين فيكون ممنوعا من الصف الذي هو التنوين لماذا لشابهه بالفعل. بالفعل لشابهه بالفعل قد يقول قائل منكم نريد بيانا في كون العلة المراد بها الخروج على الأصل إن قلنا المراد بالعلاقة يا محيصاب الخروج على الخروج على الأصل. الأصل ما هو دليلك وما هو برهانك؟ بين البيان بيان ذلك أن الأصل في الإسم أن يكون ماذا؟ البيان هو وذا؟ الأصل الإسم أن يكون ماذا؟ أن يكون مفردا مذكرا عربي الأصل ليس على وزن فعلي ولا غير معدوم ولا ولا مؤنث ولا معرفه ولا مركب ولا مزيد ولا وزن اجميا ولا وسط هذا هو ايش هذا هو خرج على الاصل هذه هي العله المزيه لاحظ فاذا لما تسمع العلة من مراد بالعله لا تظن العلة هي عند الأصوليين ولا عند المحدثين ولا عند الفقهاء هذا هي العلّة. الخروج على الاصل ايش معنى الخروج على الاصل هو الاسم يكون مذكر مفرد نكرة عربي الوضع هل الاشياء التي ذكرنا فإذا فقد واحده أو فقدهما معاً ماذا يكون آنذاك؟ يمنع من التنوين من الصرف أي من التنوين لماذا؟ لشبهيه بالفعل ثم سؤال الآن ما حكم الاسم إن خرج عن الأصل بفقد علة أو علة أو نقف هنا لعلنا نقف هنا إن شاء الله ونتابع في الدرس القادم وأنا أريد أن انبه هنا على أن يوم الجمعة إن شاء الله نستأنف درس الحديث في علم البخاري وسنضع للتصويت هل نزيد مع صح البخاري كنا وقفنا على كتاب يش كتاب ها وش نتابع هذا ولا نزيد معه علم الرجال أو نزيد معه فوائد الحديثية أو نزيد معه، الفاضل الجرح والتعديل أو نزيد معه بعض المتون كما سيأتي إن شاء الله وهذا نضعه للإخوة في الصفحة الرسمية لمن دخل فليكتب نعم أو لا فإذا شئتم أن نتابع في الحديث سيأتي إن شاء الله في الوضوء. إن كان صد لكن ننبي على أشياء بإذن الله عز وجل أو نجعل يومين يوم للنحو كما هو كالعاده ونجعل يومين للحديث ونجعل يوما أيضا لعلم الحديث علم الرجال والفوائد التفسير إن شاء الله بعدين التفسير إن شاء الله بعدين والله تعالى اعلم وأحكام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وفيما ذكرنا كفاية صلى الله عليه